لَمَّا جَهَذَهُ بِجَاهِزٍ انْجَارَ سِقَايَةً فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَاءَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْلَمُ أَذْلُمَ أَيَّتُهَا اللُّعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفصد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تَالَ اللَّهِ لَقَدْ ما جئنا لنفترض في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاء يرح لفه وجزاءه كذلك نجزي الظالمين فبذ أفي اوعيتهم قبل يعائي أَخِيهِ ثم استخرجها من يعائي اخيه 119. كذلك كذنان يوسف 110. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله 111. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم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 ما كانوا والله بِمَا بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخ كبير فخذ أحدا مكانه إننا نراك من you mm mean -hmm.